Show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 واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم القيامه ثم اما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فما شرع الله الشرع وما حرم الحرام وما أحل الحلال إلا لنتقي الله رب العالمين فيا فرحة من مات على تقوى من الله ويا حسره من مات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 وأسأله أن يرزقنا رفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله عظيم والله إسلامنا ونحن عظماء ما دمنا ملتزمين بمنهج ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تامل معي هذه الآية خلق الله الإنسان في أحسن تقويم في أعلى المراتب في أسماها في أفضلها ثم شاءت حكمة الله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 وفقه للحلال والحرام ربما أن شغل بمعرفة للسنة والبدعة عن حقوق أوجبها القرآن وأكدها سيد الأنام سيدنا محمد من هذه الحقوق حق غريب والله هذا الحق يحكي لنا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 فترك الصحابة حبيبهم لجبريل وانتظروه حتى شق عليهم طول الوقوف انتظارا لرسول الله جبريل بالوحي ينزل جبريل بالوصايا يتجه والصحب الرجال الأقوياء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 يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورسه الله أكبر. هذا الوقت الطويل الذي أجهد الصحبة والصحابة. هذا الوقت الطويل الذي استشعر أصحاب النبي منه جهدا.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 فضلا عن الحلال والحرام، لقلنا حدثه في السنية والبدعية، لقلنا حدثه في الصفات والأسماء، ولكن جبريل في هذا الموقف الطويل الذي أجهد صحب النبي المنتظرين، كان يوصي حبيبنا المصطفى بوصية عجيبة.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 يوصي حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموص عظيم والموص عظيم اذا الوصية لا بد أن تكون عظيمة يوصيني بالجار حتى ظننت اعتقدت وكلمة ظن إذا جاءت بصيغة الماضي كانت في القرآن والسنة بمعنى أعتقد أما إذا جاءت بالمصدر أو المضارع كانت بمعنى أتوقع وأشك مصداق ذلك قوله ظن ان لن نقدر عليه أي سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه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 ليس قائمة صيغة مبالغة من كسرة القيام أي صلاة الليل ليلا لله رب العالمين تحكم عليها بمات أنا شخصيا لو سمعت أن هناك امراه توصف بهذا الوصف مع التزامها بآداب الإسلام لتمنيت أن أقبل حزاءها صوامة قوامة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 اه لو تفلس فالمتفلسفون لقالوا صيامها وقيامها أعلى ثمرة من إيذائها ولا بأس ربما هم السبق ربما هم ربما كذا لكن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم حكم وإذا حكم رسولنا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 وقد شتم هذا ظلم هذا أكل مال هذا سفك دم هذا يوم القيامة الله عد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ليوم الحساب ليوم الجزاء فيأخذ لهذا من حسنات ولهذا من حسنات ولهذا فإن فنيت حسناته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 فقال اصبر رجع قال يا رسول الله لا أستطيع صبرا قال زاد إيزاؤه فلا أستطيع صبرا فقال النبي ارفع متاعك شيل عزالك وضعها على قارعة الطريق طلع عزالك في الشارع فما مر رجل إلا وسأل لما؟ لما؟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 وإن كان مخطئا لكنه صاحب قلب فيه يقظة تنبه تنبه أنه أخطأ تنبه أنه ضل تنبه أنه اعتدى فذهب إلى جاره معتزرا واعدا إياه الا يرى منه أذى هذا تنبه فهل تنبهت أنت والله يا إخواني أعلم جاراً بل هو ترك بيته لأنه صاحب قدرة رفع متاعه كل متاعه وترك هو وأهله البيت كل البيت لإذاء الجار ولا أقول يؤذيهم إنما أزم غريب جدا اذى غريب جدا ما لي أنت كنت داخل مبارح كان في إيه؟ ابنه أنت يا ابن كنت طالع ليه؟ بنته راحة فيه؟ كان في واحد داخل عليكم مبارح مين ده؟ أنت كنت شايل الكيس مبارح الكيس ده فيه إيه؟ كنت شايف كده اتنين طالعين من عندك مين ده؟ الرجل ما تحملش يوجه نصحا بلطف وبهزار إن صاحبنا يتق الله ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في روي كان يجب أن يغض طرفه وأن يحفظ جاره لكنه آذاه انظر إلى هذا الأذى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فترك صاحب البيت بيته وبحث عن مكان اخر ليحفظ نفسه ويحفظ اهله ويحفظ عوراته هذا من امه محمد اقسم رسول الله ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن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 أكيد واحد أنكر معلوما من الدين بالضرورة أكيد واحد شتم الله أكيد لكن رسول الله أقسم ثلاثا ثم قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني إيه بوائقه يعني شروره أي إن الجار الذي يؤذي جاره الذي يخشى جاره منه الذي لا يأمن جاره على نفسه وعرضه منه أقسم محمد وما ادراك من محمد أقسم حبيبنا رسولنا عظيمنا الصادق المصدوق هذا لا يؤمن قل لي يا عمي ده بيصلي يا أخي النبي قال لا يؤمن يا ده اسم الحج فلان يا أخي النبي حلف قال لا يؤمن دا, دا دا علمت الصلاة ما لي وش يا أخي النبي قال لا يؤمن أنت أصدق ام رسول الله إن الذي نفى الإيمان عنه محمد صلى الله عليه وسلم أتثبت أنت له الإيمان نعم إيمان من إيمان أنواع الإيمان هذا كلام في العقيدة للخواص أما عند العوام نفى الرسول عنه كمال الإيمان ليه؟ لأن جاره لا يأمنه الجار خايف منه الجار الطيب المؤمن خايف من أخيه المسلم المؤمن مع أن الله اوصى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب قال علماؤنا في هذه الآية إن الجيران سلاسة أنواع جار له حق وجار له حقان وجار له سلاسة حقوق كلام ده لازم تعرفه أصل حضراتكم في الحي اللي انتم قاعدين فيه ده الحي دوت في السبعينيات وفي بداية الثمانينيات كنا نلعب فيه حقول يعني ما فيش واحد من حضراتكم من أصل المنطقة جئتم جميعا من أماكن متفرقة وأصبحتم جيران مسلمين فيجب أن تعرفوا أن هناك حقوقا ثلاثة حقوق لجار حقين لجار حق لجار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 من ظلم معاهدا فأنا حجيج لفظ رسول الله فهذا له حق يكفي أنك لا تؤذيه تعامله بما عامل النبي الناس على كفرهم ما لم يكن محاربا ولا مساعداً من يحارب فهل استعديت لتقف بين يدي الله تسأل عن جارك هل ناقشت يوماً نفسك وتخيلت يوما انك ستحاسب عن جارك نحن يقول يا اخي اني خايف لحسن اني الصلاة فاظن اني ساحاسب عن الصلاه فقط الزكاه الصيام الحج طب باقي اوامر ونواهي الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ثابت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وفي رواية فليكرم جاره فلا يؤذي جاره ليه؟ لان دي علامة الإيمان بالله واليوم الآخر عارف إنه سيحاسب فلما تيقنت أن لك ربا هو ملك ومالك يوم الدين ولما تيقنت أن عليك حسابا يوم القيامة، فكن على حذر أن تؤخذ من جهة جارك. بسعتك جاي بالصلاة والعلم والدين والأخلاق، وتفاجأ أنك تجذب إلى جهنم لتقصيرك في حق من، في حق جارك. جاء رجل.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 اللهم اجعلنا مع ومن المحسينين يا رب العالمين كن محسنا فالرجل الصحابي العاقل الفاهم قال وكيف لي يا رسول الله أن أعلم أني محسن أو مسيء ما ما فيش واحد منا إلا وهو يعتقد أنه محسن طيب في واحد من حضرات معتقد أنه غير محسن كل الناس يقول لك محسن أنا الحمد لله في أعلى أفضل شيء لكن مش أنا اللي على نفسي قال الرجل يا رسول الله وكيف لي وأنا لي أن أعرف إن كنت محسنا أو مسيئا تفاجئ إن النبي قال له إيه قال سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وان قالوا انك مسيء فانت مسيء طبعا المخ الواسع العقل الواسع بتاع الناس يقولك لا جيراني مين يا عم هو جاري بفهم حاجه هو جاري دراج, دراج الحاق دراج المغفر لا ده كلام هذا لفظ رسول الله اتلف اليمادي الدور اليمادي هذا كلام محمد اصل لا بد للحق ان يظهر يوما ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم لازم يعترف لك بالفضل يوم وبعدين النبي لم يقل سل جارك إنما سل جيرانك فإذا كذب واحد أو اثنان فأعتقد أن الله لم يخذلك في الباقين مع إيمانك ويقينك بأنك مقصر ورسول الله صادق تامل معي حينما نقرأ فيما وفي من أضر بجيرانه النبي قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره عاوز ربنا يرضى عنك عقيدة صحيحة عبادة صحيحة معاملة صحيحة أذكر سنة تقريبا خمسة وتسعين ستة وتسعين ثلاث جيران هذا يشكو من هذين وهذا يشكو من هذين وهذا يشكو من هذين كل واحد فيهم يشكو من الاخرين واحد فيهم يعني اشتهر بانه معاملة سفر والآخران اشتهر وأشهد لهما وقد مات بأنهما كان على صلاح ومع ذلك لم يسلم وكل يشكو بعدين واحد منهم أعمل الشيخ عشان خاطري خطبه عن الجار قلت ان شاء الله قضى ربنا قطبت خطبه عن الجار هو كان عنده جنازه في مسجد اخر ما سمعش العصر يوم الجمعه قبض ومات فانا قلت سبحان الله اتاني على التو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت مفرقا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 ثم قبضه عليه بالجمع بين الحديثين كأن تحبيبك إلى جارك خير فمن مات وجاره المسلم عنه راض كان هذا أولى وأقرب لرحمات الله يوم القيامة اللهم إني أسألك توفيقا وهدايه يا رب العالمين سيدنا عبد الله بن مسعود جاءه راجل أصلحنا مشكلتنا كل واحد فينا يقول لك شوف يا أخي الكلام ده على جيراني فعلا جيراني كده طب وانت ايه وانت ايه سيدنا عبد الله بن مسعود جاءه رجل يقول له يا عبد الله جاري يؤذيني كثيرا عمل كذا وعمل كذا انا عاوز ارد واني برضو هو بيعرف يكتب وانا بكتب يقدر يكتب شكاوي ونكتب شكاوي هو ممكن يشتم وانا اشت هو ممكن يسب وانا العن ابوه اللي جابوه اني يعني زيه بالظبط بس انا يسالك جاري يؤذيني فماذا افعل قال له اسمع ان كان هو قد عصى الله فيك فاطع انت الله فيه ان كان هو عصى الله فيك فأطع أنت الله فيه هو عصر هو مخالف هو مخدوع في نفسه هو استذله الشيطان فأنت لا تمشي على مشيه ولا تضل بضلاله يا أيها الذين آمنوا ماذا يا رب لا يضركم من ضل إذا اهتديته لا يضركم من ضل إذا اهتديته هو قد ضل واجبه واجبه عليك المرواح واجب مين يا استاذ واجب المؤذي له واجب عليك جاري المؤذي له واجب عليك طبعه واجبه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا هذا مظلوم يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال ترده إلى الحق ترده عن ظلمه فذلك نصر له عند الله يوم القيامة قل حاسب هن ايه موضوعك فين تقوى الله فين حبك لرسول الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يوشك الجار أن يمسك بجاره يوم القيامة ويقول يا رب سله. لما منعني فضله ومن فضلك أخلاقك علمك تقواك دينك تعال يا فلان تاخي سيدنا عمر قال رحم الله امرأة اهدى إلي عيوبي أنا أعرف أن المرء المسلم مرآة لأخيه أنا أصدقك عيبك كذا وكذا وكذا وكذا بيني وبينك لا فضيحة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 لا تحملني أنا لازم أرد لا يا أخي علماؤنا قالوا أن يتحمله هو ضاق تحمل لك في رسول الله أسوأ احكي بقى واجرى في سيرة النبي جار عمل كذا في النبي وجار عمل كذا في النبي يا أخي سيبك من واحد واثنين إن أهل مكة اجتمعوا لقتل حبيبنا محمد فلما نجاه الله منهم وأمكنه منهم وعاد إليهم عام الفتح وقد حاصر مكة كلها بجند الله لهم اسمعوا ما تظنون أني فاعل بكم ايه رايكم أعمل فيك إيه تلميح ايه رايكم آذيتموني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 قال اذهبوا وانتم الطلقاء عفا عنهم وتجاوز عن اخطائهم وان كانوا يستحقون قتلا لماذا لنتخذ منه قدوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اللهم يا رب كما مننت علينا بتوحيدك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 جه راجل للنبي بيشحط بيطلب يا رسول الله عاوز هدوم نفسي في ثياء ثوبا يا رسول الله النبي مردش عليه لأنه مش يملك مش معاه وهو النبي فكر الرجل يا رسول الله اكسني يا رسول الله فقال النبي في الثالثة أنا لك جار له فضل ثوبي إيش عندك واحد جار عنده هدمة زيادة فقال بل غير واحد يا رسول الله غير واحد تأخذ على إما أكتر من جار وإما أكتر من ثوب لجار لي جيران كتير بش واحد بس وتؤخذ لي جار عنده أكتر من ثوب فاضل فقال النبي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 والنهار الاكل الأكل كثير أي نعم غالي وأي نعم في تضييع لحقوق الناس إنما موجود فلما تكون أنت يا صاحب المرتب الكبير والقدرة بتعاني وما الجارك الفقير يعمل إيه؟ وما الجارك الفقير يعمل إيه؟ واحد صاحب مرتب ودخل وواحد صاحب نص مرتب مع مرض وعلل لما أنت بتشتكي وتشكو ألم تتذكر كيف يعيش جارك سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي أكل عندي شيء لمن أعطي فقال لجارك الأبنى أقرب جار ثم الأبعد هذا حرص لأن جبريل ما زال يوصي نبينا بالجار فكان من وصايا لجارك الأبناء ثم الأبعت جار فجار فجار لأننا سنحاسب عليهم وعنهم أمام الله يوم القيامة جارك طبعا شو بقى كلام حسن البصري وإذا طبخت مرقة فأكثر ما أها ما عادش كلام ده بيحصل وإذا اشتريت فاكهة فأدخلها سرا الكلام ده يعني كلام احنا صعب نعمله خالص انما اقول لك لله يا شيخ ارحم جارك من لسانك ارحم جارك من نظراتك وحقدك وحزنك ارحم جارك من يعني السخرية منه ومن اهلك ارحم جارك من ان ترفع صوت مزياعك عليه ارحم جارك من أن يرى منك ومن أهلك فسقاً وفجوراً ارحم جارك من أن يسمع منك ومن أولادك سبدين وفسق ارحم جارك من أن يشم من نساء بيتك عطوراً وصف النبي المرأة التي تخرج متعطره من بيتها بأنها زانية ارحم جارك ارحمه من عيوبك ان فإن شئت فضلا فمن عليه بكرمك بخلقك أسف الشديد ممكن جا واحد وقف في دم بيته وجاره معد يقول له السلام عليك لكن لا أنا عايش في حالي أنا عايش في حالي حالك إيه إلقي السلام على من عرفت وعلى من, ت... من لم تعرف السلام اسم لله واسم للجنة وتحيه امه محمد صلى الله عليه وسلم تعارف انكم لن تسعوا الناس بارزاقكم فسعوهم باخلاقكم فليتحمل بعضنا بعض بل فليحسن بعضنا الى بعض اوعى تفتكر ان سعادتك يعني عايش في مدينه او ما يشبه المدينه وما لكش دعوه بحد ابدا لكم اصول ولكم ديار وعائلات فكما تعلمت الخلق فيها اولا لا تنساه ثانيا وفوق هذا إنك مسلم مسلم هنا مسلم في شغلك مسلم في عيلتك مسلم في بيتك فتخلق بخلق محمد محمد نبينا عظيمنا حبيبنا شفيعنا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 اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا مؤمنين اجعلنا محسنين اجعلنا بيوم القيامة مؤمنين يا رب العالمين بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سق الموازيننا يوم تفق الموازين وتخف موازين ارزقنا مروراً على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين أسألك أن تشفع فينا الحبيب المصطفى شفع اللهم فينا الحبيب المصطفى ارزقنا اللهم شفاعته ارزقنا اللهم في الجنة رفقته اسقنا اللهم من حوضه شربة هنيئة لا نظما بعدها أبداً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 الصلاه اللهم حي حي على e o ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة وضع law وعليكم